يا من وتنروح يا من وتنروح يوم ان الحشى تلي حشى القلب تل ورزي القامة ويا بتنة الغيد يوم ان الغلازة ضمش على القلب من خلفها وقدامها ويا تلعت الجيد لا من قلتية بفمش ودعتك الله حبنا يذبح اهيامه مني بقائلة سقلها روحتي يمش ما كنسق الله عصر الحب ويامه الشخص في عين من يغليه لا همش ما يطيح لها دمعة اللي يطيح لها هامر وفي بابو زيد قبل يموت ما لمش وهزي قوام اللي هندم كن هندامة الصيلة انقد قناها خالش وعمش ولها عقيدة مشامة يكرب احزامة وخليني يطيح خليني اطيحه من من حرشه لا كمش طيحت كبيرا معادة شلها اعظامه مجرم غلاء مش عليه دمش مندمش مدام بعدش بداية لحظته اعدامه ونطول البعد من ما طال ليهمش انتيف وجهي ووجه الشعر والهامة في القلب كنشف حضنه بيش ونلمش إلينا موت الغلاء ونكفنا احلام الين موت الغلا مكفن احنا بوح عبد الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر البن كود 23 70 70 7 الله